بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أعملي وأبشري لفضيلة الشيخ خالد الراشد الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين أحمد الله سبحانه الكرو وأتوب إليه وأصلح وأثنى عليه الخير كله. كله هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الله فليس فوقه شيء وهو الباب فليس دونه شيء يعطي ويمنع يخفض ويوقع، يعز ويذن يحيي ويهي لا رب لقبله ولا معاقب لقبله أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا, ولا ند له ولا مثيل له ولا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصديقه وخليل وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلّم كلّه وسَدَّابَتِهِ إلى يوم الدين. أما بعد أُطِلُّ أملا حياة الله. وبياتي وسدد على طريق الحق صباتي وأسأله سبحانه أن يسمعنا وأياكم في دار كرامته إخوانا على صور المتقابلين في الزرط اللاضي تكلمنا أميه عن الوقت وأهميته وأن الوقت هو الحموض وأن الحموض هو ربط المال وأنه أغلى من الذهب وأغلى من الفرد إذا مضى لا يزرع أبدا والقطنة الذكية التي تعرف قيمة الوقت وتستغل أوقاتها في مظام ربها بمجاهدة على فعل الضعر وبمجاهدة النفس على فرق المحرم ولأن الله تبارك وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لنح المغفرين إن خير ما تصرف به الأوقات هي الأعمال الصالحات على اختلاف أنواعها من ذكر وصلاة وقيام وقراءة قرآن من أمر بمعروف ونهي عن نصر وصلة أرهامه والمجال لذكر الأعمال الخالحة يضيح لكثرة هذه الأعمال فالمجال أخيه مفتوح لمن أراد أن يتقدم أو يتأخر فحتى الله فحتى الله تبارك وتعالى عباده على المصارعات والمسابقة فيما ينالون به مربطه وجنده. فيما ينالون به مربطه وجنده. فقال عز من قائل وتابوا إلى مغفرة من غبكم. وقال في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من غبكم. وامتجح أنبياء وعبادهم الصالحين فقال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا قاتعين فمن صفات المؤمن والمؤمنة أنهم يسارعون ولا يتأخرون فالحياة حياة نجمع الصباغ والقناب كما قال سبحانه تثبت الخيرات ولقد حسن نبي الهدا والرحمة على قتل عمر في حديث أبي رياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منتيا أو ظنا مضغيا أو مرضا مفتدا أو هرما مفندا أو موتا مفتدا أو إذا الجال فشب غائب ينطبر أو الساعة فالساعة أدها وعمر فالحياة مجال الواسع لفعل الطاعة ولطرق المنكرات ولكن أن من يعمل عملا ينتظر ثمار هذا العمل فالأجير ينتظر رجرة والله أعظم محطي وأعظم مسؤول فقال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أولفا بعضكم من, بعض من بعض وقال وإذا مثال لحبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالله لا يضيع أجر العاملين والعملاء والله تبارك وتعالى في كتابه ما ذكر الإيمان إلا وذكر العمل الصالح قريما للإيمان لأن الإيمان أخيص بلا عمل كشجرة بلا ثمار ولأن الأعمال الصالحة هي الترجمة الحقيقية لهذا الإيمان فلا إيمان إلا بالعمل قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع كثيرة وقال سبحانه والعقل إن الإنسان لفي خط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فالعمل الصالح هو الترجمة الحقيقية لهذا الإيمان فيما هم أهل السنة والجماعة الإيمان ما وقر في القلب وصدق في اللسان وعمل فيه الجمال يزيد بالطاعة وينقص بالعقيان فالإيمان ساعة وساعة ساعة بقوة والزياد وتاعة ساعة ساعة في نزول المهار والمسطرة أننا نحافظ على هذا الإيمان ونقوي هذا الإيمان ولا نقل عن سعافذ قلوبنا من حين إلى حين، لأن ملاذ فلاح الأعمال على فلاح الخلوة. أقول، تمار العمل الصالح كثيرة، علنا نرد هذه الليلة بعضا من هذه التمار. من أعظمنا أن العمل الصالح سبب لحب الله للعبد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرسلمكم عن بينا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من قطاعهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكاهرين يجاهزون في سبيل الله ولا يقرون لو متلاهم ذلك قب الله الله يؤديه ما يشاء والله واعلمه فمن أعظم ثمرات العمل الصالح أن العمل سبب دحب الدّه ل هذا العرض تقدروا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال: من عاد وليا فقد أذنه بالحرب وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما ما عليه وما يزال عبدي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنواصي حتى أحبه، فإذا أحبته. كنت سمعه الذي يسمع به، وبقره الذي يغص به، ويده التي يصش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أطعث، ولئن تعادي لا أعيدنه، وكفى بحب الله السركن، والله والله أخير إن القلب لا يطير صرحا إذا قيل له فلان. أو ظلامك من الناس يحبك أو يذكرك بالخير فكيف بالذي يحبك هو الله هو الملك، هو الوالد الأحد الذي ما تقرب إليه إلا تقرب إليه وأكبر عليه ستارة رحمته. وعقله وترك فكان محصن في ضائع وفي ضائع ومن كان الله معه فقد فاز وأفلح يا من ياعر الفهم في قدره وقطلب النفس في ما طاعته تقي عن الناس فما طلعت وكل ما الكون من فرحة الله أكبر الغني يحب الفقراء والهوي يحب الفؤساء والعزيم يحب الأذلة فلا إله إلا الله وما أعرمها من منزلة ومكانة لا ينالها إلا من جاهد وقبر من انتمار العمل الصالح أخيه حب النار والملائكة قال جل من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى قال أهل التفسير يعني حبا وقبول انتقلوا بالنار وفي حديث أبي مريرم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبريل وقال له إني أحب كلاما فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب كلاما فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له الحبول في الأرض ثم يوضع له القبول في الأرض ذكرًا كان أم أنت أفير؟ الله أكبر. أكبر كم من الفضل العظيم عند بارو من الرحمن الرحيم ومن ما زاد شرفا وتيما وكنت بأرضي أرض كرياء دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيحتي أحمد نبيا أقول أحبتي والله والله, والله مهما تبذل الأمان ويدلل العدل لكتب حبة الناس فلا يستطيع فلا يستطيع ومن الصغار الله ومن الصغار الله في صقة الناس رضى الله عنه وأرض الناس عنه. ومن الصغار لنا في صقة الله صقة الله عليه وأضغط الناس علينا ففي حب الله خير الدنيا وخير الأخير من دماغ العمل الصالح أنه سبب للسعادة التي ظل عنها كثير من الناس فبحث عنها في غير أمركينها فباعهم وباعها تنعيها بالمال واخرى في العمل والوظيفة واخرى في الجان والسلطان واماكرة أخرى لكن اذن معين ماذا يقول الله تبارك وتعالى من عمل الصالحة من ذكر الأوئيس والروض فيه فلا نسي أنه حياة ضيبة فلنحلي أنه حياة طيبة حياة الزعاب وحياة انشراء طيبة والنظم يقول ولست أردت عادة جمع مال ولكن الثقياسي هو السعيد فهنيئا لأولئك النساء اللائفة غنى الأرقاب بالعمل الصالح الذي يقدّر به النّظافّة الأرض والسّماوات. أقول إن الأيام مصائب وألم ونعي وفرح ولا تدوم على حال واحدة. لكن العبد المؤمن والأم المؤمنة المطابرة. المجالدة على فعل اوائل ربنا التاركة لما ترم الله لا تتأثر بمطائم الدنيا اذا وضعت ولا تهرح بأجيام الدنيا اذا اقبلت لاننا وفي منظورنا ترى ابعث لهذا هذا ترى أن ما عند الله خير وألفا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون اسمع اسمع ماذا قال الله عن أهل الصلاة؟ قال سبحانه إن الإنسان خلق ألواع إذا ماته الشر جزوع وإذا ماته الخير منوع ثم أتمن الله أهل الصلاة فقال إلا المقللين إلا الذين ضموا على صلاتهم دائمون ثم تتابعت الآيات وقال سبحانه والذين ضموا على صلاتهم يحافظون كأهل الطلوات إناثاً كانوا أمر جالاً لا يقررون في الدنيا إذا أضلت ولا يهزنون عليها إذا أكتره لأنه على يقين أن الحياة دقائق وتوانيه من ثمارات الحالي أخير أن العمل الطالح سبب لتفريج الهموم وكسف الهموم والقربات وأن المسبب لقضاء الحاجات وإجابة إزعارات قال سبحانه وأيوب إذناد ربه أني من سني الضوء وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما بني من ضوء وآتيناه أبله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال سبحانه عز النون وقال سبحانه عند النون وذنون إذ ذهب مغاقبا فظلنا أن لن نقدر عليه فنادى كلما أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجرنا له ونجيناه من الغرب وكذلك ننجي المؤمنين وقال سبحانك عن زكريا وزكريا إذ نادى ربا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا ثم اسمعين ما قال الله عنهم إنهم كانوا يتارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لأنهم كانوا من المتارعين في الخيرات ولأنهم من الذين كانوا يتطربون إلى الله بالأعمال الصالحات استجاب الله دعاءهم، وقضى جمومهم وقضى حرائجهم وكذلك من في المؤمنين لكل من صار، ولكل من قرر على نفس الطريق ونفس المنهج فالله, فالله يستجيب لك جاء في الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر من من كان حبلكم حتى عواصل النبي إلى قابل فدخلوه فانحضرت صخرة من الجبل فسدق عليهم الغاب فقالوا إنه لا ينبيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم الشاهر من الحديث إنه لا ينجيكم من هذه الفترة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم أخيّل تخيّل الموقف ك وظلما لا ماء ولا بعض ولا هوا وقد اضططع الشيء الضبل وأغلق في, في الأقواب ولم يطوى إلا باب واحد. باب السماء. الباب الذي لا يغلق أبداً. فتشاوروا فيما بين المقال. إنه لا ينتهيكم إلا أن تدعوا الله بفعل أعمالكم. فجعل الأول ببذئيل والدين. وسمعه صلى بالوالدين. فقال: إنه كان لي. أبوان شيخان كبيران لا أقدم عليهم مالا ولا ولبا وكنت إذا قضى يعني أخبرت الحديث ولبا لا أسلي قبلهما أحد أحدا ولا أقدم عليهما أحدا أخبرني طلب الحطب يوما فإذا بالشيخين نائمين توقفت على راحيهما وطفائهم حولي يتضابقون من الروع حتى طلع الفجر حتى طلع الفجر فسقيتهما ثم دعا وقالا اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا طه ا وجهك ففرج عنا ما نحن انظري إلى الاخلاص انظري يا رعاه يا رعاه الله إلى الاخلاص وذعاء الى والتوسل اليه بالعمل الصالح فالتوسل الى الله بالاعمال الصالحه من التوابل المشروع إذا اتقى العبد والامل لله في هذا العمل فقال اللهم انك تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك تدرك ان ما اذكر فيه تنقذك فطر في شيئا قليلا لا يستطيعنا معه الخروج ثم قال تعني أما أنا فكانت لي جزة عم أحب ما تكون الضرأة إلى وجه راضتها حين نفسها يعني صلتها بالحرام فامتنع حتى ألمت بها بائقة وجاهتني فطلب حاجتها فقلت لها لا أعطيتني حتى تمكنيني من نفسها فرضها مرغة من محتاجها فأحفيتها مئة, مئة وعشرين دينارين ان ذهب بلما جلتكم منها كما يجلق الرجل من المرأة قالت لي كلمة قالت لي كلمة اسمعي ما قالت قالت افتق الله افتق الله ولا تفض القادم إلا بشهدك الله أكبر كلمة عظيمة لو وصلت إلى القلوب قال له اتق الله ولا تقرى الخاتم إلا بحقك يقول فقمت عجبك فقمت عجبك وهي الأجل ما تكون المرحب إلى الرجل ثم تعال الله وتضرع فقال اللهم أني كنتك علم أني فعلت هذا اتغاء وجهك تفرج عجب ما لنبين تترك الفاحشة عندما ذاتك بالله وهود بالله وقيل له اتق الله كم يقال لنا اتقيه في هذا الثمان اتق الله لا تفعلوا كذا اتق الله لا تقولوا كذا وقليل هم الذين يستجيبون لامر تقوى الله تبارك وتعالى بل البعض قد يقف إذا قيل له استق الله أما قال الله لنبيك يا أيها النبي استق الله وخاطب الله عباده فقال واتقوا يوما ترجع ويسره إلى الله ثم توفى كل نفس ما عدل وهم لا يظلمون قال لي استق الله ولا تقضى الخاتم إلا بحاجة يقول فقم في علمان. وهي أحس ما تكون المرأة إلى الرجل ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني تعيش هذا اتضاع وجزك تفرج عنا ما نحن فيه فشرجت الطفرة شيئا قليلا لا نستطيع معك الفروج ثم جعل هذا وقال أما أنا فكان لي مجراء يعملون عندي بأجر حتى إذا انتهوا من عملهم أعطيت كل واحد منهم مجرته إلا واحد, واحد. فرس أجرته ومضى فاستثمرت هذه الأجرة ونميتها حتى أصبحت عيرك كثيرا جاءني بعد حين يطلب أجرته قلت لك ترى ما في هذا الوادي من دواب من إذل من بقر من عبيل هي كلها لك قال من لي؟ قلت له. هي كلها له فساقها ولن يخرج منها شيئا ثم دعا وقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فدرجه الصطره وخرج يكتب بذلك رقيه في العمل الصالح واي عمل صالح العمل صالح الذي اقترض بالصد والاغلاق بضل والديه وما اجرات ما بضل والديه كم يتكئ آباء وامهات من عقوب الأبناء والبنات كم يتكون من فطان ورق الأطوار ويتكون من كل الذي أدى الأولاد والبنات فأين جبل والديه؟ في هذا الغمام بل من سيدعو الله ببره بواردين فيه. حتى يبرج همه ويذيب دعوته أما الفاحثة وطرقها تحدث ولا حرج فيه. الآن أخيه شباب الجثمين يقطعون المسافات يقطعون المسافات والأراضي الشافعات فيه. حتى يعاقب للطاجرات والمومتات فإنا لله وإنا إليه راجعه أما الأجرة، فكم يستكي الخدم والخادمات من طبيع الصفور ومن طبيع غاجبات فالأول دعا بزنزيج والدين والثاني فرسع الفاكسة والثالث أعطى الأجير عجرة قد تظنين أنها أعمال بسيطة لكن الأعمال البسيطة لكن الأعمال البسيطة إذا افترنت بالصدق والإطلاق كانت كبيرة لي عند الله الذي قال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرين أو غنثة بعضكم من بعض فالعمل الصالح سبب, سبب. سبب. لتفريج الهموش och kashbil gomot fayao såhär ibal hem inna l-hemma munfarid la hajra hem fainna l-färid jaun vaafir och kashbil gomot fayao såhär ibal hem fayao såhär ibal inna l la إذا قولي تصبح بالله توكل به إن الذي يكفي البلاء هو الله إذ قضى الله فستسلم لخطواته ما لمرئٍ هلك في ما قضاه الله أل يأت يقطع أحيانا بطاقيه لا سي لا سي اثر فإن صار الله ومن دعى من يضيق جعل الله له من كل هم فرج ومن كل رزق الله جا، ورضا الله من حيث لا يحلم، من ثمار العمل الصالح أخير، أنه سبب سبب في شغل الأهل والمال والعيال، قال سبحانه في سورة الكهف السورة العظيمة التي يقرأها كثير من الناس يوم الجمعة، ولكن قليل هم الذين يقرؤون. لماذا طمّرنا بقراءة هذه الصورة العظيمة؟ أحبتي، أخيف إنها من نعم الصور القرآن، لذلك طمّرنا بقراءتها من الجمعة إلى الجمعة. إنها صورة تصحح مفاهيمنا، وتصحح معتقداتنا، وتصحح نظرتهم إلى الحياة الدنيا والآخرة. قال الله في أواخر الصور: إن جعلنا ما على الأرض. زينت الله لنبلوهم أيهم أحسن إن عمل؟ إنما جعل ما على الأرض زينة لآله لنبلوهم أيهم أحسن عمل؟ وإنما نجاؤون ما عليه فعند الجنة ثم قال في آيات المال والبنون زينة الحياة في الدنيا والباقيات الصالحات خير عند عبادك ثوابا وخير أملا تذكر بوضع المساق وبالوقوف بين يدي الله سبارك وتعالى تذكرناها هذه السورة العظيمة أنه مهما طالت الحياة فلا قد من النهاية ولا بد من من أن تجدى تجد نفس بما كفب حتى يجاد المسكن على إثالة والمسين على إثالة قال سبحانه بين سطور السورة وأما الدار فكان لغلاني يتمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما طالح الشاحس من الآية وكان أبوهما طالح فأراد ربك أن يبلغ أجتهما ويستغرج كندهما رحمة من ربه وما فعل سبه عن أمره ذلك تأويل ما لم تصبح عليك خطرا فبصلاح الأب حفظ الأبناء لأن الابن كان صالحا حفظ الله أبناءه بعدما ماته ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم حلمنا هذا المسلوم العظيم يوم أن قال لابن عباس وهو غلام احتض الله يحتض احتض الله بفعل أواملك والمحافظة عليك احتض الله بتركنا وانهين احتض الله بالمحافظة على العمل الصالح النتيجة شفظ الله لك في دينك ودنياتك وأهلك وماء الله خير حافظا وهو أرحام الراحمين لا شك أنك تشدين الأبناء والبنات أم الكندي أم بنيا أما الأم فتعرف هذا الشعور أما البنيا فتعرفه إن شاء الله يوم أن يرزبه الله بالزود الضالح ويرزبه الله بالأبناء هنا ستعلم قيمة الوالدين ستعلم قيمة الوالدين والله, والله الذي لا إله إلا هو لا نعلم قيمة شيء حتى نجذبه كم في أحد المتشفية وأبو قد أعضر ابنه الصغير لإصابة في قدمه فكانت الممارضة تريد تنظيف وطنهير الجوح فكان الغلام كلما وضعت يدها على الزوح اشتكى والابي يقول اتقل الله اتقل الله بالغلاف وأنا لم أرى أخذها على السيئة ثم تعرض الكرة ويكشف رئيس والابي يتقطع أمامه فقلت له يا أبي هي لا تستطيع أن تضحر الجرح حتى تلمسه وحتى تضح عليه قليلا قال والله إنه كلما قال آخر كلما قال آخر <تصفيق> إني أجد أثرها في قلبي قل سبحان الله كم هم غالين الأبناء والبنات. تريدين لهم الحق وتريدين لهم العمر والأمان فاحفظ الله فاحفظ الله وعلمين حب الله وحب رسوله لأن الله خير حاجة وهو أرحم الراحمين نذمار العمل الصالح الصالح أنه يكون وصيده لصاحبيه الطيب والسبب لعين الطبر جاء بالحديث عن أنس رضي الله عنه على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع منجت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع ثمن ويبقى واحد يرجع أهله وماله يرجع أهله وماله, يرجع أهله وماله. ويبقى عمله يسجع المال, يزجع المال والأهل, والأهل ويبقى العمل في حديث أبي مريره أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميشة إذا وضع في قبره إن كان مؤمن كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن إتماله وكانت فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والعباس إلى الناس إلى الجليس، فيؤسَّن قبل رأسه، فتقول صلاة ما قبل مدخل، ثم يُؤسَّن يمينه، فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يُؤسَّن شماله، فيقول قيام ما قبل مدخل، ثم يُؤسَّن إلى الجليس، فيقول فعل الخير ما قبل مدخل، ما قبل مدخل، أو كما جاء في الحديث. ثم, ثم يتمثل له عمله الصالح في قبره فيأتيه رجل طيب الريح طيب السماء، أبيض الوجه فيقول له العظم من أن من أن فوجهك والله الذي لا يأتيه إلا بالخير فيقول له أبشر بالذي يسرر أبشر بالذي يسرر هذا يوفك الذي كنت سوعد أنا عمل الصالح أنا أعملك الصالح فيكون العمر الصالح أخيه أنيةً لطاربه في قبله فيفتح للحسب نافذة من الجنة فيأتيه بظلطها وريحانها، ويوسع له في قبله من البصر ويفتح حلة من الجنة ويطرح له فراس من الجنة فينادي لأعلى الصوم ربي أرسل الساعة ربي أرسل الساعة حتى أرجع إلى أهله وماله طالبين فيها لا يضغون عنها حولا وقال سبحانه وتلك الجنة التي اورثموها وتلك الجنه اورثموها بما تريدون تعبدون فيا جن رب الرحمن بسيرهه وخصيطه بل ان غاليهن على تفلان يا رب الرحمن كيف تتفضل الخطاب عندي وهم ذو ايمان يا سلعة الرحمن سوقك كافظ وقد عزي بأدخف الأكمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان لما كانت عنها قصم متخلق ولما تعطلت داع الجراء الثاني ولكنها حمثت بكل شريحة ليصدع عنها المغطن المذهواني وتنالها الهمم التي ترنوه الى رب العلاق طاعة الرحمن فالدنيا مزرعه في الآخرة وما تصدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً أقول الحمد صلى الله عليه وسلم ونكلر هذا دائما من التنامي الأحمر فقد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما فيها أحمركم أفصيها لكم وأفصيها لكم. لكم يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه من وجد خيرا فليحمد الا الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن الا نفسه ان لله عبادا اصطنا قلقت الدنيا وما في ثنا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها للجهد واتخذوا صالح الأعمال في هاتفنا أقول مجال الأعمال الصالحة لا يعد ولا يبضاء قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانسين والقانسات والصادثين والصادقات والصابرين والصاهرات والخاشعين والخاسعة والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين طروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله أعز الله لهم مغفرة وعجرا عظيما هذه صفاة المؤمنين والمؤمنان الذين يريدون ما عند الله إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم في الظهوة علامية يرجون التجارة فلن تبور التجارة مع الله التجارة الرابحة التجارة الرابحة التي يضاحف الله لعباده الأجر بالأسراح فالحسنة بعشرها سارفة ويزيد الله ويضاعف لمن يتعرف أقول أخيّن مساة نعرف مساة نعرف قيمة الحمام الصالح وقيمة العموم في ساعة الاحتضار هي لا شدة ساعة, ساعة, ساعة, ساعة يؤمن فيها الكاظر ويصيغ فيها الكاظر. قال الله حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي الجعود قال ربي الجعود لعده تعمل خالحا فيما ترى. مرى الحسن البطري مع رجل الله. على جنادته. فقال الحفل لصاحبه: أرى هذا الرجل إذا رجع للحياة يعلم صالحا؟ قال: نعم. قال: فكن أنت ذلك الرجل. فكن أنت ذلك الرجل. وكن أنت كذلك. فأنت الآن في زمن إمكان. وأنت الآن في أيام المباركة فالعمر فرصة والفرصة قد لا تتجاهر فكوني من من يعذكني لله شرطة وكوني من الله يعذكني للوقت قيمة قيمة وللمنابر قيمة قيمة وأننا قد لا تتكبر تكبر الله أما الله استقل الله أما الله, الله وأقسم الكلام بكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصدف. حيث قال أيها الناس إن لكم معانما فانتهوا إلى معانيكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم إن المؤمن بين محافتين بين آنفل قد مضى لا يدري ما الله صالح به وبين آنفل قد بقي لا يدري ما الله صالح فيه فليأخذ العبد من نفسه من ومن دنياه لآخرته ومن السب ومن السيبة قبل الكبَر ومن الحياة قبل الموت فوالذي فوالذي نفس محمد في يده ما بعد الموت من مستعتر وما بعد الدنيا من داء إلا الجنة أو النار فوالذي نفس محمد في يده ما بعد الموت من مستعتر وما بعد الدنيا من داء إلا الجنة أو النار فاستعيني بالله فاستعيني بالله على فعل طاعة وابتعيني بالله على فرح المنكر وأثر الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفر كل لجعل ما فيه مرضاته في الحالة وأن يوقف كله لطرق ما فيه صحابه سبحانه الحالة الله سأقل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء لهم والأمور الله سأقل لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له الحق الحريب اللهم احفظنا في ديننا ولياننا وأهلنا وأطوالنا اللهم اترعوا رقنا وآنوا ورعاكنا ربنا غرمنا أنصتنا وإلا تغسر لنا وترحمنا لنكوننا من الخافرين التغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن الرصي متفرع من شارع المثنى هذا الرقم اثنين ستة خمسة أو اثنين الخط الساخن تسعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته